بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات ثرقا فالملقيات ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا إِنَّمَا تُوَعَدُونَ لواقع فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرِكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلق مما فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين الم نجعل الارض كفاه احياء وامواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء انفرت ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا الى ما كنت به تكذبون انطلقوا بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون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 Weyl yawmئذ للمكذbين Inna المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون Kelu كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون Wailo yawmaidhin lilmukaththibeen Wa idza la yar'uud Wailo yawmaidhin lilmukaththibeen Fa